خادمهلي <تصفيق> اللي بيقطعت العمر منينادوني منينادوني منينادوني حسيني للممات تاج الراسم حسين ذرة فاطمة احنا دون الحسين ما انقمن الصلاة دونهم سود حياة مظلمة الاويان حسيني للممات تاج الراسم حسين ذرة فاطمة احنا دون حسين ما انقمن الصلاة دونهم سود حياة مظلمة تعلي خادمه اهل البيت بيه ومتعلي خادمه اهل البيت منين ادوني يا خادمه افتخر منين ادوني خادم يا مني خادمه افتخر خادمه البيت قضيت العمر من النشف والتوزيع مؤسسه كلمه الحسين والفاطميه قضيت العمر منين ادوني يا خادمه أهل خادم أهل البيت وافتخر ضوّد خادم أهل البيت وافتخر ضوّد من ينادوني خادم أفتخر أفرش رموش أنا سجادة بصلاة وافدل للدوار ما يعيوني تراب صيرا حدر جدم الزائرين واغلك الماء بالجدم داساني وخلك ما بالجد نگاسوني عاشگت سمي وافتخر بلي تعاشگت سمي وافتخر والله ومنين اجوني يا خادمة افتخر منين اجوني يا خادمة افتخر بعد مهلي اللي بقيت العمق خادم اهل البيت قفة العمو من ينادوني خادم افتخر خادم اهل البيت و افتخر ضوّد خادم اهل البيت و افتخر من ينادوني خادم افتخر سينس قاعد الهاي الشباب اراد من عذن نقود القافلة وكون طفح سيأنتم طون دروس هو سمزي أنا بيدخل للك العائلة سيأنتمس قاعدة ألهاي الشبا رهد من عدنا نقود القافلة وكون اسم حسي أننتم دروس هو سمزي أنا بيدخل لك العائلة هو سمزي بيدخل لك العائلة ملق سمنادي خادم اهللبي بل اسم نادي خادم اهللبي من ينادوني يا خادمه افتخر شرح صدر يزورا حضرتك يحفر الخد ينسي الدموعي انت قلب ينبغوا دونك أموت وانحنا نبع سنضوات الضلوط شرح صدر من حضرتك ويا حفر انت قلب ينبض ودونك اموت وين حين نباس نبواك ضلوعي, ضلوعي وين حين بالبيت قبه العمر الإخراج والهندسة الصوتية محمد جاسب الكربلاء كلمات وأداء الرادود الحسينية المبدع صفاء السعد